سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البدر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملون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 لكن وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مغد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فَعَلَيْهِ كفره ومن عبيره صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضل إنه لا يجب